طرام يا علي داحل بال يا علي بالأصلة. يا علي يا بوترا بوترا بوترا يا بوترا. يا علي يا علي رشاد والاعظام سناها خلف قراها الناس لك شي عم صدها موجود حذرنا مضراب تنسمى نومها اسال باقي النهار كل ساق اسمك يا محبوبه يا رفعه الذاك تسمى هذا كازرا جنة ونار بالابدار يا بوترا يا, يا بوترا يا, يا, يا, يا علي تاع الحبال يا علي يا علي يا بوترا يا, يا, يا, يا علي يا بوترا بالكعبة اسراها بالحائط تائر انطر لابو حسين الحافظ شو قلت لبيهنا تحسه يرعاك من تدمع العين نستغفرك فدا بالحرام تصل متنا من عثرت دكان ندمل هو وانا هناك رفتي وياك الحج داك يا بو يا علي تاح الباب يا علي بالاصلا يا, يا علي يا بو يا علي يا بو طره يا علي تاح الباب يا علي يا علي يا بو طره حوال الاحزاب ما ظل البطل يا يي سواها طشار وهو قشّار وهو على لحظه ما ذل ولا هاب ذل بطل ياله انسواط يا, يا كهف ليلك حاطتنا نصناها ما غلط عدته نسى مره اكان تنادي الناس مخنوقه تنفاس من هالاباطه من باطنه مرسوم يا همنا بيناتهم هل مرسول يا بو طرا بو طرا معلي تاح الباب اطلب النسخه الاصليه من تسجيلات انصار الحسين العراق البصره الدينا النشر والتوزيع مسلم البصراوي بقلام الارواح تندب لك قفر من صفحه دعما المحمل ذنوب الشكوى لله يلتندب با دع عسر الحال ضيع الدروب ترجى ابو بحسابك عين لو همك جباه البار محبوب علمه سر قلب رايثه غود بتمعيد جو لو خلو الغام قال لو ما تنسى للشيعتنال بروحت انشال من يضمر الهام ويسجل انصار تركبنا بالحب عقدناها بالقهبه الاوهام نعبث بالاحمرار دورنا azumba kwa faada zangu اداء الرادود الحسيني عباس المناكلمه الشاعر الحسيني السيد هادي الموسوي الناصري كان على الإخراج والهندسه الصوتية مؤيد الاسماعيلي وابو اليتيميمي التصوير والمونتاج عباس الساعدي